كما رأيها التي تخرج أيامها. فرط اهل العلم فيها بين المغرب فيها وبين او بصفه معينه او بهيئه معينه فتضيف عليها انت شرعيه وغير شرعيه ودي من اشد انواع البدع ليه لان انكرها صعب انكرها ليه صعب زي يأتي رجل في يوم الجمعه ويمثل تكبير الصوت ويقرا القران بصوت مرتفع في المنزل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 بس إذا نصر عاماً. ولو أنت اهتستشري بنصر عام في مناطق خاص هستشريت ده الضغط عام في مناطق خاص مانش مش هبقى مش هبقى مش مش معين لما كان معين. خطبا لكم ايه? فيوصبح كان صعب. لان هيلبس على العوالة. هيلبس على دين. العامة. لات ناس قاعدين بأسهور الله عز وجل وسلم وكيفة. تنكر عليهم. يقول ايه عم? تحديد صادق على دين. شوف ما بيحبوش الناس؟ ما بيحبوش انه. انه يعني بنحب وافي. وبنحب واغتر منه. بس هيلبس على ديه. يقولك ان ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما امتدوا عليه ويتقبله وهي كده هتنكر علي ذلك لمجرد نص عام في مناطق خاص فتوقع صعب تنكر لا عشان ترد عليه صعب هات نص خاص في المناطق ده مش هيلاقي فاذا تسموها بدعه اضافيه او بدعه مخصصه بضعة غرفية أو بضعة مخصصة. ودي أشهدت أنواع الإنقار بل هي أشهدت أنواع البضعة للأدراك. أنواع السنة في الغرفية أو المخصصة التعبد بها أصمم مشروع ولكن وضع في غير موضعي ككشف رأسي مثلاً هو هو في الإحرام esse cena eu vou hogy előtt يعني في هذا Jajnálom, hogy ez a maradják. Előtt szemvább kell وقع في صدره او لسان يسوع على اشكال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى لبيته يقصد الشيعه والخوارج قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا أحد يبقى اول صحات منزلة أولا شون مستجوب. أنت سامح جنسنا مستجوب. صون ما بويا على حسابنا إذا بالقدر يحب فارساً ليس لهم مراس من هو الله بن الحكم فقيل له ضع الامر قال الله ما ضع شيء والله ما ضع شيء واستطاع أن يكون شفاة دولة البني المية من فحكم عاماً ثم بعد ذلك بالملك أن يكون لابنه عبد الملك ابن مروان فمروانك حكم على ثم بعد ذلك مرائي من ابن ثم بعد ذلك تسرسد أمراء دولة, دولة كانت من سنة 40 إلى سنة وكان دين ودلتين عدد الأمراء فيها؟ أربعة ثم بعد ذلك جاء لسيره على نهب المدفع لكن لو قلنا تعصيل تاريخه يمنحهم المعنى ما الدليل على خلافه هؤلاء الاربع عشرون لكنها كثيره وتحصى. فمنها حصر مده كم سنه وثلاثين سنه ولما اتحسبت فعلا تبعت ايه ثلاثين سنه mm e ثم استحدثتوا غراراً فأخذ لها ابن الخطى فالقرع القرية من الناس ينزع نزع عمر حتى قرر الناس بعطاء. يعني يشير في هذا الحديث إلى أن مدة خلافات أبي بكر ستكون عاماً أو عاماً يعني الدانب هي بسحب سحب هي مرة مرتين اسلامي. عمر اسس قواعد أسس قواعد حكم اسلامي. اسلامي. فما كان احد حتى قال ابن عمر انكم تنكرون على اثمان امورا لو في صبيحة بني سعيدة لمن؟ لأبي بكر إن أهل الحل والعطة هم الذين عقدوا البيع عليهم لأبي بكر ثم جاء بعد ذلك أن هذا بكر أوصى بالخلفة من بعدي لمن؟ ولعمر وأبو بكر من أهل الحل والعقد نفسها من نسيره والصداقه الحره في الزمن الاول كانوا قايلنا هم اللي صادهم ممكن هم اللي خربوك هم لازم نفرق <تصفيق> من الاولياء السؤال الاول صح وضعبط. السؤال صح خمس اسكين صح وضعب. السؤال باقي بعده. جملة. وبين ثلاث كلمات اختر كلمه من الثلاث صعب لا سعبط. السؤال اللي سؤال جانا. يعني سؤالة أقول لك مثلاً على المسألة. آآ أسكر سؤال دي خمس بس. سؤال دي بيبقى نقط كاملة. بيبقى لو بس كلمة. انت حطت لي كلمة دي. صار رسالة. وانا مباشرة الامتحان ببسالة الهدن. اسهل من أكمل من اكمل الرجاله الناقصه وسؤال بخلي كده زي ما بيقولوا في الناس ده النظام الامريكاني. الامريكي النظام الامريكي ده النظام الامريكي صح آه. هو ده نظام الامريكي هو الامتحان بتاع النظام شكرا كنا بنستثمر في شركه بت في اصول الثقافه اشرح لي في الصوره اصول الخير طب والقواعد وبعد كده اشرح the one اجتناب الكبار الكبار فهذه 99 سجل من الزنوط كلها من الصراط ولم يهت في الكتاب بكبير عائل يبقى معنى أن هذا الرجل كان مشتنباً للكبار فنفعته البطاقة يوما في حياته ارجع لصدر الحادث يزيل المشكلة أن هو كان من تسعة وتسعين سجدة من صلاة، فاذا ما فيش كبار عندنا، فأنا السلام عليكم ورحمة الله. أصنع شرح وعرض فيه. الطالب في وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فمن قبل الناس خيراً بدأت هذه واحدة أفلح وأنيذت ليس بمخرج القصمة ليس بمخرج القصمة ليس أنه لما قلت جاء زين وجاء عاد أو جاء زين وعاد قصد. ليس بقصد. إنما, إنما يخصد بها. أنه جاء زينا من الأولين جاء عنهم. فتحمل الورب هنا عن أنها ليست هو قصد. ما ليست أنه هو قصد. فأقول أفلح, أبيه أفلح هو أبيه إن صدق. يعني أفلح هو وأبيه إن صدق فيها فقال. إن صدق هو ما ينفعش تقول لأخوك ساكلة كونهك. ما ينفعش تقول لأأمك. ليه? في زمان الصحبة كان عندهم علم الدلالة وعلم اللغة القضية. فلو قلت لواحد من ساكلة كونه أم تلا أمك. معنى يا. يقبل هذا. يعني دي لغة عندها. دوغة ايه? عندها. لكن لو جبت اللغة دي لأدي لغتي في زمانين. ده. لما لا نقدر فان اول الاخوه ترفع الكلمه الطيبه والسابقه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول هذه الكلمه او عمر يقولها او كان صحبه الله بعضهم لبعض كانت هذه لغه القوم هذه لغتهم ولا يستطيع احد ان ينكرها عليه لكن لما تنقلها من مكان مكان لا بتنزل من وعادات كل بلد بتنزل من كل فما ينقل في الذين من في يعني في الأخر يعني فيه كلمة متألت لنا ذا ذا مصير دي مم. مم. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مختلين. هل السيدة سيدنا أبو موسى موسى أم أمن مصود أخوة الله أمناثا وجفع الله خيرا ليس المقصود أن مريم هي شقيقة أبو ليس هذا المقصود المقصود أن السلاة وقال أن صلى الله عليه وسلم يوما حين وجد صحية تبكى قال لا يبكي قالت حفصة الزرع اني بنت يوم دي. أن الهدي بنته يموته قال ولم تقول حفظ هذا؟ بل أبوك نبي وعمك نبي وتحت نبي وعلوم كلامي لقوم موسى عليه السلام وتحت نبيه لقوم حبيس القواعده عليه السلام ثم زملائي أحبسوا قريت أهل درعا يحبسون فالمقصود السؤال هذا السدامة محمد non ho messo من طال مش هزوج كامل، ذلك الخبر، على في القصر فضل معاي؟ لكن هذا صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، أما صحيح حتى لو أركان الصلاة مش مستوفاه مش توفع. كيف نفرق بين الفتوة والمثل؟ المثل هذا اصل بأدلة مشروعية، اصل بأدل والمذهب والفتوى قد تختلف باختلاف الحال والزمان والمكان والفتوى قد تختلف باختلاف الحال والزمان نسان نقول أن الأذان حقوم نحن الأذان أخذ الوجه على الأذان حرب في المذغل حرب خلاص أخذ الوجه على الاذان حرام طيب ايضا نسبه الى ابي حنيفه ونسبه طيب لما ضعف المحتسب ولم نجح المحتسب بينا في, في, في نفسه القبر ان شاء لاي حد يحفظ اوقات المسلمين في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في امساكهم وكذلك تعليمنا في القران والخير هيطعمنا المسلمين في لا يتعلمون شيئا فالفتوى اختلفت عن المذهب المذهب يقول بالحرم وفتوى الحنفيه والحنابلة قابل بالجواز فهل الذي لم ابي حنيفه بعدنا والذي لم احنف بعدنا لا هم مشينا القواعد ان الفتوى تختلف باختلاف حالنا وزماننا ومكاننا فالفتوى متغيره لكن المذهب ساند المذهب ساند لان مع اصل اللي هو حديث ان الاسلام الى الامر وفي الامر حديث أي أي في اليسوم كان اليسوم كان يصورك الوردية خرسة من نار يوم القيامة يبقى القصر على ان الحرم لكن عندي بقى في مفسدين بقى عندي في مفسدين المفسده الاولى ان يطلع ابناء المسلمين جاهلا لا يتعلمون شيء ولا يتعلمون شيء والمفسده التاني ان ادي اقرأ على تعليم ويسدون ان يخرج من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حسان الذي ورد في صفتين في الحديث انهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم ان يبقى تعني الق نفسه بنفسه لكن لو حد اهدى به كموقع كاحرج في ذلك يوم عندي تساوي كثير وكايصير في الصلاه هذا لا يتقبل وجوده لوجوبه في الإسلامية من وصول العقيدة الإسلامية نعم، هو خطوة خطوة خطيرة. أن نحن ندخل في بالذات في مسائل الخلافة. يعني بعض الناس بيقول إن أصل في الخلافة أن هذه عقيدة إسلامية. لا هي موجود أصلها في الفقه د في الفقه. لانه هذا ان في بعض تكون لكن بعض لكي تكون لكي تكون على تكون لكي تكون لكي تكون اللي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون متى تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي في لكي وصل القطب بالفعل. فمش عايزين. نزايا الفيديو. يعني نزايا الفيديو. هل نعتقد بوجوب من خلافة المصور لا. نقول من مصل الشريعة. ما تحدد لي هل يش في عقيدة؟ نمو وجوب خلافة مصل من مصور الشريعة الإسلامية. وليس مصل من مصور العقيدة. والله تعالى أعبادنا وأعبادنا. Сейчас я не